بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاوَاتِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَد كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَا يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم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 فأتى يا فرعون فقال إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا أن أرسل معنا بني إسرائيل